ونبدأ في هذه الحلقة الحديث عن سورة الذاريات من سور المفصل وهي السورة الثانية هذه السورة المكية وعدد آياتها ستين آية فضيل الشيخ صالح نبدأ بالحديث عن هذه السورة العظيمة سورة الذاريات والبداية بهذا القسم العظيم والذاريات ذروة الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبده ونبيه ووليه محمد بن عبد الله وبعد فهذه هي الحلقة الأولى من حديثنا عن سورة الذاريات وهي من طوال المفصل قال الله جل وعلا فيها والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرة فالمقسمات أمر إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك نلحظ أن هناك قسمين. قسم متتابع وقسم منفرد فالقسم المنفرد قول الله جل وعلا والسماء ذات الهبك والقسم المتتابع ما جاء في صدر الآية والذاريات ذروة فالحاملات وقراء فالجاريات يسراء فالمقسمات أمراء إنما توعدون لصادق وجواب القسم في كل الحالتين ظهر لا يحتاج منا إلى تقدير فهو في الأول إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وهو في الثاني إنكم لا في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يبقى السؤال ما المراد بالذاريات ما المراد بالحاملات ما المراد بالجاريات ما المراد بالمقسمات اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا لكن جمهور العلماء ويؤيدهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنهم قالوا إن الذاريات هي الرياح وان الحاملات هي السحب وإن الجاريات هي السفن وإن المقسمات هي الملائكة ونقلوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصحابي الجليل المعروف أنه في آخر أيامه أي في أيام خلافته صعد المنبر فقال أيها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني فإنكم لن تسألوا بعدي مثلي وحقيق برجل في مكانة علي أن يقول مثل هذا فإنكم لن تسألوا بعدي مثلي فقام إليه رجل قيل أن اسمه ابن الكوى فقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة قال الرياح قال ما الحاملات وقرى قال السحب قال ما الجاريات يسرى قال السفن قال ما المقسمات أمرى قال الملائكة طبعا نحن رفعناها لأنها جاءت تبعا يعني خبر ولم نجرها كما في الآية لأن لم نذكرها على باب الحكاية هذا القول المأثور عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء. الذاريات ذروة عندما نقول الرياح يؤيده قول الله جل وعلا تذروه الرياح. والجاريات يسرع عندما نقول إنها السفن يؤيده قول الله جل وعلا وله الجواري المنشآت في البحر كالإعلام. وعندما نقول في الحاملات وقرا على السحب يؤيده قول الله جل وعلا في كثير من آيات يخبر أنها ثقل. يجري في السماء وقول الله جل وعلا فالمقسمات أمر لو رجعنا للذاكرة الإسلامية لعلمنا أن الله أناط بالملائكة أمورا عظاما قال الله جل وعلا عنهم وما منا إلا وله مقام معلوم ولهذا قال بعض العلماء أننا ولو كنا في المقسمات قول الله جل وعلا فالمقسمات أمر قسم هذا ينصرف إلى الملائكة جملة إلا أن المراد به أربعة الذين أوكل الله جل وعلا إليهم عظائم الأمور وهم ديبرايل وإسرافيل وميكال وملك, وملك الموت وهذا قول حسن لكن لا نظن أنه ينبغي أن يحصر معنى الآية فيه لكننا نلاحظ سيد في عندما تأتي هذه الأقسام المتتابعة دلالة لا بد أن يكون الجواب القسم شيء عظيم لأن الله لا يقسم جل وعلا أربعة أقسام متتابعة على أمر غير ذيبال فقال جل وعلا إنما توعدون الصادق ما الذي توعدون به البعث والنشور والجنة والنار على تفريق فكفار قريش لا يؤمنون بالبعث والنشور أصلا بخلاف اليهود والنصارى فالخلاف معهم ليس في البعث والنشور إنما الخلاف في من هو أهل الجنة وفي من هو أهل, أهل النار قال الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو, أو نصارى وقالوا أن تمسنا النار إلا أيام معدودة فهذا يدل على أنهم يؤمنون بالبعث والنشور لكن كفار قريش على خلاف ذلك كله لا يؤمنون لا ببعث ولا ولا بنشور فقال الله جل وعلا إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الجزاء الذي عيدكم به وإن الدين لواقع هذا القسم الأول المتتابع في صورة الذاريات ثم قال الله جل وعلا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف السماء معروفة لم يكن هناك تنازع بين العلماء في معرفة ما المراد بالسماء لكنهم اختلفوا في قوله ذات الحبك ما المراد بالحبك هم يقولون إن هذا يدور حول معنى الزينة ولهذا قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا والسماء ذات الحبك أي والسماء ذات النجوم قلنا لهم لما قلتم هذا قالوا لأن النجوم زينة في السماء قال الله جل وعلا وعلامات مات وبالنجم هم يهتدون وقال وزينة ويخرق ما لا تعلم قال أخرون لا إن الحبك المقصود بها الطرائق واحتجوا بقول الله جل وعلا فوقكم سبعة طرائق وبعض العلماء قال لا الحبك بمعنى أنها محفوظة وجعلنا السماء سقفا محفوظة لكن يمكن أن يجمع هذا الشتات تقرب هذه المعاني بأن يقال إن المقصود والسماء ذات الحبك أي وذات المنظر الحسن فالمنظر الحسن يشمل وجود النجوم فيها ويشمل كونها ذات طرائق ويشمل كونها محفوظة وهذا أقرب ما قيل واختاره من الطبري رحمه الله ما المقصود فضل الشيخ بالطرائق في هذه الأنه؟ ما تعرج من خلاله الملائكة يعني أبواب تدخل منها الملائكة وتخرج وتصبح مثل المعارج وعليه تفسير بعض الآيات في هذا الشان ويؤيده حديث الإصراء والمعراج وقيل غير ذلك وهذا كما قيل القرآن حمال أوجه هذا كله يجعل مضمار تجري فيه أقدام العلماء لأن لا يكون فيه البت لأنه لو بدت فيه كل أمر لما أصبح للعلماء مزية ولا أصبح هناك مضمار تجري فيه أقدام العلماء لكن التنقل في الخطاب في الذاكرة هو الذي يميز حالما عن عالم يقول الله جل وعلا هنا والسماء ذات الحبك أتى بجواب القسم قال إنكم لفي قول مختلف إذا قلنا إنكم تعود على عموم الناس فيصبح المعنى إنكم لفي قول مختلف يعني هناك من يؤمن هناك من يكفر هناك من يصدق وهناك من يكذب وإن قلنا إنكم عائد على كفار قريش فيخرج المصدقون ويخرج المؤمنون فيصبح منصرف إلى أحوال كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لفي قول مختلف يعني منكم من قال إنه كاهن ومنكم من قال إنه شاعر ومنكم من قال إنه مجنون ومنهم من قال غير ذلك فيصبح هذا معنى إنكم لفي قول مختلف هذا ما ذكره أهل العلم ويبدو لي فيه رأي آخر والعلم عند الله وهو أن معنى قول الله جل وعلا إنكم لفي قول مختلف المعنى إنكم لفي قول مختلف أي في أمر غير ما ألفتموه من سائر الأمور من سائر ما عهدتموه وهو أن هذا الأمر ليس ما ألفتموه من الخطابات والطرائق التي تسمعونها مختلف كثيرا عما ألفتموه مما يقبل مما لا يقبل مما يصدق مما يكذب لكن هذا الدين هذه الطريقة المختلفة عن نهجكم وسيركم فيما سبق يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عنه من أراد الله جل وعلا أن, أن يصرفه وهذا يعني قد يكون معنا مختلف قليلا عما أُلِف موجود في الكتب لكن أياً كان أجد غضاظة في أن اللفظ يحتمله لغة ومعنى وبدلالة السياق بدلالة السياق بدلالة السياق الذي بعده يؤفك عنه من, من أفك الذي يعنينا بعد هذا تطواف القرآن أننا نعلم أن هذا القسم العظيم من الرب الكريم يدل على عناية القرآن بمبدع البعث والنشر ولهذا جاء في حديث جبريل كما تعلم لما قال له أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر فلا فلابد من إيمان العبد بالبعث والنشور والإيمان بالبعث والنشور هو الذي بسببه بيقين الإنسان فيه يكون العمل الصالح لأن من يرجو لقاء الله ليس كمن لا يرجوه ومن هو على يقين برحمة رب العالمين وأن هناك جنة وهناك نار ليس كمنها ذلك كله غائب عن خلده بعيد عن تفكيره غير مرتقب الله ولهذا لا يكتفى فقط بأن نذكر أقوال العلماء ومناحيهم في مسائل مثل هذه ونقول رجح فلان كذا ومال فلان إلى كذا مما يبين مثلا قدرة المتكلم على الحفظ أو على الاستيعاب أو على الطرح هذا حسن لكنه ليس مقصودا رئيسا إنما المقصود الأسمى للمتكلم والسامع أن يعلم حقيقة الغيب والنشور وأم من عشرة رضي الله عنها ذكرت في قيام النبي صلى الله عليه وسلم للليل قالت إنه أحيانا يستفتح ليله بأنه يكبر عشرة ويحمد الله عشرة ويسبح عشرة ويستغفر عشرة ويقول لا إله إلا الله عشرة ثم قالت إنه يقول رب غفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ثم قالت هذا موضع الشاهد ويستعيذ بالله من سوء المقام يوم القيامة واستعادته صلى الله عليه وسلم على علو كعبه ومقامه المعروف من سوء المقام يوم القيامة يبين أن الأمر ليس بالأمر الهيئ وقد مر معنا في دروس كثيرة أن أمر رضي الله تعالى عنه لما وقف عليه ابن عباس يثني عليه وهو يجود بنفسه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن طعنه أبو لولوه قال ابن عباس أعد علي ما قلت فعاد فلما فر ابن عباس قال أما والله مع الذي تقول لو أن لي ملء الأرض ذهبا لفتديت به من هول المطلع وهذا كله يعلم من خلاله أن استقر في ذهن صالح الأسلاف عظمة البعث والنشور والأوبة إلى الله جل وعلا وأنه أن كل فرد منا استصحب هذا في غدوه في رواحه في تعامله مع الخلق تغيرت كثير من السلوكيات التي نقوم بها وإنما مردها في الغالب إلى أن الإنسان إيمانه بالبعث والنشور لم يرقى إلى الدرجة التي تدفعه إلى الطاعة وتحجبه وتمنعه عن المعصية ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء كذلك فضل الشيخ يدل على عظمة الإيمان بالبعث والنشور كثرة الآيات في القرآن الكريم عن هذا الأمر وعن تقرير البعث والنشور نعم ولهذا قال الله جل وعلا بعدها قتل الخرصون قتله هنا بمعنى اللعن والخرصون المراد به الكاذبون المكذبون بيوم الدين وهم الذين كانوا في قول مختلف على القول الأول قتل الخرصون الذين هم في غمرة ساهون الغمرة شيء يغمر الإنسان يعني يغطيه والمراد أنهم في جهل مدقع بمعنى أنهم كأن الجهل قد غشيهم بل هم في غمرة ساهون والسهو هنا بمعنى الغفلة يسألون أيان يوم الدين والسؤال هنا من باب الاستهزاء يا بالله. ليس من باب من يطلب حقا ليتبعه وإلا لكان سؤالهم هذا ممدوحا لكن يسألون أيان يوم الدين فكان الجواب القرآني يومهم على النار يفتنون فكما أنهم اتبعوا طريق الصخرية في السؤال اتبع القرآن معهم طريق التنكيل في الجواب فقال يومهم على النار يفتنون والفتنة هنا بمعنى التعذيب والفتنة في اللواء تأتي على أقوال منها التعذيب ومنها الابتلاء والاختبار قال الله جل وعلا يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون سؤالهم في الأول أيان يوم الدين كمن يستعجل العذاب لأنه يسخر ويستحزي وهم لو يعلمون أن هناك عذابا حقا لم يستعجلوه لأنه لا يوجد عاقل يطلبه لكن لأنهم على يقين في أنفسهم أنه لا عذاب أخذ يستعجلونه فعاملهم الله جل وعلا بالمثل على طريق النكال هذا الذي كنتم به تستاجر نرجع إلى كلمة الخراصون فضيلة الشيخ والحديث عن مادتها اللغوية الخرص هو الشيء الذي يكون بغلبة الظن لا يكون بالجزم واليقين ولهذا يقال عن أمثال هؤلاء في من يخرص التمر في النخل فلا يكون على وجه صواب حقيقة لكن في أثمت أمور تقبل في موطن ولا تقبل في موطن فيقبل أن يمدح إنسان بأنه خراص حسن في قضية التمرئ في النخل لكن أمور العقائد لا تقبل مثل هذا البتة إنما لا بد أن يكون الإنسان على يقين من لقيا رب العالمين كذلك في ختم هذه الحلقة الحديث عن قول الله تعالى قتل خراصون هل مقصود به اللعن أو غير ذلك؟ قلنا أن المقصود به اللعن وهذا كثير في القرآن قول الله تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر أي لعن فالقتل يأتي في القرآن بمعنى اللعن ويأتي على حقيقته فقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الله إذا نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات وبمشيئة الله تعالى نكمل في الحلقات القادمة نستدعكم الله أحبتنا الكرام على أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل